الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا only والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد في صالٍ عتراضٍ منهما وتشاور وتشاور فلا جناح عليهما وإن عرتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح, عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وتقول الله وعلماء الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا جلهن فلا جناح, عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خ ولا جناح عليكم فيما عرروا به من خدبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا, سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا تعزموا عقدة أن كاه يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غرور حليم لا جناح عليكم إذا قلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتى وقعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطم لهن فريضة فنروا ما فرطم إلا, إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده قدة نكاح وأعف وأقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على صلوات والصلاة المست وقوموا لله قانتين اخوات فان خفتن فرجالا نوركبنا فاذا امنتن فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح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 ديارهم وهم ملوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن اكثر الناس لا يشكرون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 قريب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظن أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا, قالوا ربنا أفرغ علينا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله, وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن, ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المُرسلين.